فانطلق حتى اذا اتى يا اهل قريتي استطعمى اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجد فيها جدرا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شيت لتخيت عليه اجرا قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أُغْرِقَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا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 وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَقِرَّا لَهُما كَنْزَهُما رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين قل سافلو عليكم منه ذكرا